ليفجر أمامه يسأل أينهم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر فإذا برق البصر وخفف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يا أم أين المفر كلا لا وزر الى ربك يوم إذن المستقر ينبئ الانسان يوم إذن بما قدم واخر بل الانسان على نفسه بصيره بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو القى معذيرا لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرانه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجله وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناضره وجوهي الى ربها ناظره ووجوه يومئذ باسره تظن ان يفعل بها فاقرة كلا كلا بل تحبون العاجلا وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناضره ناضرا الى ربها ناضره ووجوه يومئذ باسره تظن ان يفعل بها فاقرا كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ ربك يوم المساء كلا اذا بلغت التراقي وقيل من